فذعرت مرسيدس وقفزت نحوه ولكنها عادت فتوقفت فجأة وقالت والدموع تنهمر من عينيها أدمون ما أنبلك وما أرقع عواطفك فلقد أخذتك الرأفة بالمرأة المسكينة التي وهبتك قلبها رغم كل ما وقف في سبيلها وأسفاه لقد أثقلتني الأحزان وهدمت كياني فلم تعد طلعتي أو ابتسامتي تذكرك بمرسيدس التي طالما قضيت معها ساعات هي صفوة ساعات العمر ولكن صدقني يا أدمون لشد ما تألمت ولكني رغم ذلك كنت موقنة أن كل شيء بيننا لم ينتهي بعد إنك تقولين ذلك الآن يا مرسيدس ولكنك لا تعرفين حجم التضحية التي أبذلها الآن من أجلك إذ من أجلك وحدك سأجعل حياة الفداء الوداع يا مرسيدس ودلف من الباب دون كلمة أخرى وكان هذا آخر العهد بينهما ودقت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وسمع الكونت قرقعة عجلات مركبة مرسيدس وهي تبتعد عن الشانزليزية فرفع رأسه وقال كم كنت جاهلا إذ لم أطرح قلبي جانبا يوم اعتزمت الانتقام لنفسي الفصل الثالث والعشرون وفي الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي وصلت مركبة الكونت إلى غابة سان فانسان وأطل ماكسيميليان موريل من نافذة المركبة وقال لقد جئنا قبلهم وكان بابتس خادم الكونت إلى جانب حوذي المركبة فقال عفوا يا سيدي ولكني أرى مركبة هناك وقفز مكسيميليان وإيمانويل من المركبة ثم هبط بعضهما الكونت ببطء وسكون وساروا جميعا ناحية بكامب وشاتوريتو وفرانز ودابري وإذ قابل الجمعان أحنوا رؤوسهم باحترام وقال مكسيميليان عفوا أيها السادة ولكني لا أرى بينكم الفيكون دي ميرسوف فأجاب شاتوريتو إنه أرسل إلينا بأنه سيلحق بنا إلى هنا ونظر بكام في ساعته ثم أجال طرفة حوله بسرعة ولم يلبث أن قال ها هو قادم ممطط جوادا يعدو بكل قوته وقال شاتوريتو يا للحماقة يأتي ممططيا جوادا وهو يعلم أنه سيبارز خصمه بالمسدس ولما أصبح آلبرت من القوم على قيد عشر خطوات ترجل وألقى عنان الجواد إلى الخادم ثم انضم إلى رفقائه كان مصفر الوجه بادي الاعياء شارد البصر أحنى رأسه باحترام وقال أشكركم أيها السادة من كل قلبي لأنكم لبيتم طلبي وأرجو أن تصغوا جميعا لما سأقوله للكونت دي مونت كريستو حتى لا يفوتكم من حديثي كلمة واحدة فقال الكونت تكلم يا سيدي فقال ألبرت بصوت بدأ مرتجفا ثم أخذ بالتدريج يزداد قوة ورزانة سيدي ليست خيانة فرناندو مندييغو لعلي باشا تبلان هي التي أقنعتني بوجوب الاعتذار لك بكل جوارحي ولكنها خيانة فرناندو صياد السمك لك أنت والأهوال والمصائب التي توالت كنتيجة لتلك الخيانة وإني أعترف بأنك على حق في الانتقام ممن أساء إليك في شخص ابنه وها أنا ذا ابنه أتقدم إليك شاكرا لك عطفك وترفعك عن الاستعانة بأهوال الطرق لإنزال الانتقام بنا جزاء وفاقا لما قدمت أيدينا وقد خي لك أن صاعقة قد انقضت بين ذلك الجمع الصغير أما الكونت فإنه رفع عينيه إلى السماء وفيهما كل معاني الخضوع أدرك لفوره ما فعلته مرسيدس من أجله ومن أجل ابنها وأكمل آلبرت والآن يا سيدي إذا كنت ترعت ذاري هذا كافيا فأرجو أن تمد إلي يدك مصافحا إني فعلت ما يفعله الرجل أما أنت فأنبل وأعظم من كل رجل فمد الكونت يده إلى آلبرت وصدره يعلو ويهبط وكأن زوبعة هائلة تعصف به ضغط آلبرت على تلك اليد بعطف وقال أيها السادة إن الكونت يتقبل اعتذاري أما ديمونت كريستو فقد سقط رأسه فوق صدره وتدلى ذراعاه وناء تحت ذكرى 24 عاماً وانصرف فكره إلى تلك المرأة النبيلة التي جاءته تتوسل إليه الإبقاء على حياة ولدها فوهبها إياها ولكنها كانت كريمة وشجاعة إلى أبعد حد فلم تقبل تلك التضحية في سكون شأن الجبان بل باحت لابنها بالسر الهائل ذلك السر الذي لا ريب قتل كل عاطفة حب واحترام في قلب الابن لأبيه وبذلك كانت سبباً في الإبقاء على حياته هو أيضاً غمغم الكونت العناية الإلهية أيضاً إنها ترعاني وسترعاني إلى الأبد عاد ألبرت إلى منزله على الفور وخيل إليه وهو يثب عن ظهر جواده أنه يرى وجه أبيه خلف ستائر إحدى النوافذ فتنهد وحول وجهه شطر جناح أمه وبعد ساعة وقفت مركبة مقفلة أمام قصر الكونت ديميرسوف وبدأ الخدم يحملون إليها عدد كبيرا من الحقائب كان الكونت ديميرسوف يرقب عودة ابنه بفارغ الصبر كان يعتقد أن آلبرت قد أهان الكونت إهانة لا يمحوها إلا الدم وقد أدهشه أن ولده لم يذهب ليراه قبل المبارزة ولكنه علل ذلك بأنه لا يريد لقائه قبل أن ينتقم لشرفه واسمه فأكبر تلك الشجاعة فيه وراح ينتظر نتيجة المبارزة بصبر شديد فلما أقبل آلبرت اعتقد الكونت أنه انتقم له ولكنه عجب في نفسه كيف أنه لم يسارع بإخباره بالانتصار على خصمه استدعى أحد الخدم وسأله عن الحقيقة فأخبره بها على علاتها فغضب الكونت وثار ثم أسرع وارتدى ثيابه العسكرية وانطلق إلى منزل مونت كريستو وبعد خمسة دقائق أخرى كان يذرع قاعة الاستقبال في قلق والطراب دخل مونت كريستو وأحنى رأسه قليلا وقال ترى لمن أدين بما نالني من شرف بزيارة الكونت فأجاب ديميرسوف ألم تقابل ولدي في هذا الصباح؟ نعم يا سيدي وأنت تراني أمامك لأنه لم يقتلني بل أيضا لم يبارزني لأنه لابد قد عرف أن هناك من هو أعظم جرما مني وهو أنت فاصفر وجه الكونت وصاح إذا كان شبان هذا العصر يتقاعسون عن المبارزة ففي استطاعة الشيوخ أن ذود عن شرفنا هلما يا سيدي ولا حاجة بنا إلى شهود فأجاب مونت كريستو إنك على حق لأننا نعرف بعضنا حق المعرفة بل بالعكس يا سيدي إذ لا يعرف الواحد منا عن الآخر إلا ما هو أقل من القليل أتظن ذلك؟ إذن دعنا نتكلم في هذا الشأن ألست أنت الجندية فرناندو الذي فر من الميدان في فجر واقعة واترلو وانضم إلى الجيش الإنجليزي؟ ألست الملازمة فرناندو الذي كان جاسوسا للجيش الفرنسي في إسبانيا؟ ألست الكابتن فرناندو الذي خان ثم قتل ولي نعمته علي باشا تبلان؟ ثم أليس فرناندو الأول والثاني والأخير قد امتزجوا جميعاً فكان منهم من يدعو نفسه الآن الجنرال ديميرسوف كونت ديميرسوف؟ عضو مجلس الأعيان؟ فصاح الجنرال وكأن رصاصة اخترقت قلبه أيها التعس؟ هل تريد أن يقتلني ما أنا فيه من عار وألم وفضيحة؟ أنا واثق من معرفتك إياي، ولكني لا أعرف من أنت أيها الأفاق المختفي وراء ستار من الحرير والذهب. أريد أن أعرف اسمك حتى ألعنه وأنا أدفن سيفي في قلبك. فانسحب الكونت إلى غرفة الثياب، وعاد مرتديا ثوب وقبعة بحار، وشعره الطويل منسدل فوق كتفيه، وقال؟ فرناندو لعلك عرفتني الآن وتذكرت اسمي تراء الماضي الهائل المروع أمام ديميرسوف فتقهقر حتى التصق بالجدار وعيناه لا يتحرك فوقه ما هدب وما أن وصل إلى الباب حتى فرك المعتوه وهو يصيح بصوت يدعو إلى الرثاء أدمون دانت أدمون دانت ووصل إلى بيته ورأى بالقرب من أحدى عربات النقل فارتسمت في عينيه نظرة رعب وهول، ولكنه لم يجرؤ على سؤال أحد، واستمع إلى وقع أقدام تقترب، فسارع وتوارى وراء أحد الأبواب، وبعد فترة أقبلت مرسيدس تتكئ على ذراع ابنها، وهو يقول، تشجع يا أماه، لم يعد هذا البيت بيتنا، فشعر الجنرال بساقيه تخذلانه وبقواه تتداعى لهجران زوجته وولده في وقت واحد وعندما انطلقت المركبة التي تحملهما سمع دوي طلق ناري ورؤية دخان وهو يتصاعد من إحدى نوافذ غرفة الكونت ديميرسوف ووقفت المركبة أخيراً أمام منزل صغير في شارع سان بيير فهبطت منها الأم والابن وصعد إلى الطابق الثالث كان قد قرر أن يتحجبا عن العالم بعد تلك الفضيحة المؤلمة وبعد بضعة أيام سافر آلبرت إلى بلاد الجزائر بعد أن التحق بحامية سانس لقاء ألفين من الفرنكات تركها لأمه لتستعين بها وبثمن جواهرها على أن تحيا حياة هادئة ريثما ما يعود وعلى رأسه إكليل الغار ولما تحركت الباخرة راحت تلوح له بمنديلها في الهواء وعيناها مغروقتان بالدموع وكان رجل يرقب لاثنين من وراء أحد الأعمدة فلم يلبث أنهز رأسه ومس جبهته بكف وقال وآسفاه كيف السبيل لرد السعادة التي سلبتها من هذين المخلوقين البريئين الفصل الرابع والعشرون كان كانون وارتيه وفالنتين قد أجازا لمكسيميليان أن يراهما مرتين في كل أسبوع وقد ذهب الشاب للقاء حبيبته بعد أن اعتذر ألبرت لمونتي كريستو وقادته فالنتين إلى غرفة جدها وهناك أنبأته بأنهما قرر الانتقال من هذا البيت لأن جو سان أونوريا لم يعد يلائمهما فسأل مكسيميليان بلهفة هل تشعرين بألم؟ كلا إنه فقط خمود في الحركة وهبوط في القوة وهل تتعاطين دواءً؟ نعم، أتناول ملعقة من مزيج يتعاطاه جدي كل صباح وزدت في الكمية حتى أني تناولت هذا الصباح أربعة ملاعق فنظر ماكسيميليان إلى الفتاة بسكون ثم حول بصره إلى نوارتياه وقال ولكني أظن أن ذلك المزيج لم يكن معداً لغير ميسي نوارتياه فقالت الفتاة إنه مر المذاق وقد حدث منذ برها أني كنت أشرب كوبا من الماء المحلى بالسكر ولكني لم أستطع شرب كل ما به لأنه خيل إلي أنه شديد المرارة فاصفر وجه وارتيه وكان يرمق الفتاة بقلق واضح كان الدم يتصاعد إلى رأس الفتاة ووجنتيها فرفعت يدها إلى جبينها وغمغمت هذا عجيب إني أشعر كأنني في ظلام وحاولت أن تتكئ على جدار الغرفة ولكن قواها تراخت فسقطت على الأرض فوثب مكسيميليان إليها وحملها بين ذراعيه ثم وضعها على أحد المقاعد فتحت عينيها بعد برها وأجالت بصرها حولها وحاولت أن تتكلم ولكن خيل إليها كان نوبة جديدة أصابتها إذ تشنج ذراعاها وسقط رأسها على المقعد وكانت صيحة الرعب التي لم يستطع نوارتيه أن يجعلها تمر من بين شفتيه تكاد أن تثب من عينيه أما ماكسيميليان فإنه وثب إلى الجرس ودقه بقوة وإصرار وفي لحظة سمع وقع خطوات على الدرج ثم صوت ديفيلفور وهو يقول بذعر ماذا حدث؟ فتوارى ماكسيميليان وراء الستار ثم وثب ديفيلفور إلى الداخل وأحاط ابنته بذراعيه وطفق يصيح إلى الطبيب إلى الطبيب وقفز من الباب فخرج ماكسيميليان من مخبأه وقد جالت بخاطره فكرة رائعة تذكر ذلك الحديث المخيف الذي دار بين ديفيلفور والدكتور أفريني في حديقة الأول ولم يجد خيرا من مونتي كريستو يبثه بلواه ويلتمس نصيحته راح مكسيميليان يقص عليه قصته من البداية فذكر المحادثة التي سمعها تدور بين الطبيب والمدعي العمومي وعقب عليها بحادث الخادم برواس وانتهى بذكر حادث فالنتين وكان الكونت يصغي أو يتظاهر بالإصغاء في هدوء وقال ربما كان ما تظنه غضب الله ليس إلا عدالته وقصاصه فدع العدالة تأخذ مجراها الطبيعي، ثم ماذا يهمني من أمرهم جميعا؟ فصاح الشاب وهو يئن متوجعا، ولكني أحب فالنتين، فانطلقت صيحة غريبة من شفتي الكونت، وارتسمت على وجهه أمارات الدهشة المقرونة بالأسف، وقال أيها التعس، أتحب فالنتين ابنة ذلك الشيطان؟ وقام في نفسه صراع هائل ثم رفع رأسه فجأة وقال إننا الآن في وقت الظهر فإذا لم تكن فالنتين قد ماتت فكن على ثقة من أنها ستحيا فقط عد إلى بيتك والزم ريث ما آتيك بالأخبار دهش ماكسيميليان لرباطة جأش الكونت وثقته بنفسه ولكنه أذعن وانطلق على الأثر عندما سمع أفريني أن فالنتين موضع اتهامه وهي الضحية هذه المرة أخذته الدهشة وهرع إلى المنزل برفقة ديفيلفور وقد زادت رغبته في الوقوف على سر هذه الجرائم وكانت فالنتين قد أفاقت من النوبة التي استولت عليها وقرر الطبيب بعد فحصها أنها اجتازت مرحلة الخطر ثم أمر بنقلها وقد دار بين الطبيب والمفلوج حديث طويل استخلص منه الأول أن فالنتين قد تمكنت من مقاومة السم بفضل نوارت الذي كان يقدم لها يوميا مع جرعات المزيج كمية من السم تزيد يوميا فأكسبتها مناعة وقدرة على المقاومة وفي نفس اليوم شهد أثاث ثمين يتم نقله إلى المنزل الشاغر المجاور لمنزل ديفيلفور وقد قيل إنه لرجل إيطالي يدعى جياكومو بيزوني وهو المستأجر الجديد الفصل الخامس والعشرون في منتصف الساعة التاسعة من مساء اليوم التالي كانت الردهة الكبيرة في قصر البارون دينجلار تموج بالمدعوين الذين قدموا للاشتراك في الاحتفال بزواج يوجيني بأندريا كفالا وكان أندريا بادي السعادة والغبطة، ولم يكف عن التشدق بدخله السنوي العظيم الذي يزيد على 150 ألفاً من الفرنكات، وفيما سينفقه منه. وعندما دقت الساعة التاسعة، أعلن الخادم قدوم الكونت ديمونتكريستو. بدأ الكونت الحديث بلا باقة. فتكلم عن قصة مصرع كادروس في منزله وقال إن أحد الخدم قد عثر على صديرية لم يكن رجال البوليس قد وقفوا لها على أثر عند بحثهم وعند فحصها عثر في أحد جيوبها على ورقة تضح أنها رسالة للبارون دينجلار سفر وجه البارون واستطرد الكونت وعندما تأكدت أن الصديرية والرسالة دليلان كافيان للإرشاد إلى القاتل فقد سارعت بإرسالهما إلى ميسيو ديفيلفور فامتقع وجه أندريا عندما أدرك أن السحب بدأت تتجمع في سماء مستقبله وأردف الكونت واتضح أن القتيل شقي فار من السجن يدعى كادروس وهنا بوهت دينجلار بدوره وانتهز أندريا فرصة وانسل إلى الغرفة المجاورة وما هي إلا دقائق حتى فتح الباب ودخل أحد ضباط البوليس فجأة وسأل من منكم أيها السادة يدعى أندريا كفالاكنتي؟ فقال دينجلار بدهشة عن أي أندريا كفالاكنتي تسأل؟ عن ذلك الذي يدعو نفسه الأمير كفالاكنتي وما هو إلا مجرم هارب من سجن طولون وما هي جريمته يا سيدي؟ إنه متهم بقتل لص يدعى كادروس أثناء فراره من بيت الكونت دي مونت كريستو والقتيل كان رفيقا له في سجن طولون فألقى الكونت نظرة سريعة حوله ولكنه لم يرى أثرا لأندريا تحسنت حالة فالنتين رغم ثورة أعصابها والهذيان الذي كان ينتابها في كثير من الأحيان وفي إحدى الليالي خيل إلى الفتاة كانها ترى الباب الذي بين مخدعها ومكتبتها يفتح ببطء وينسل منه شبح راح يدن من فراشها وهو يرهف أذنه منصطا أحست بدمها يتدفق في شرايينها وتذكرت أن خير وسيلة لتهدئة عصابها الثائرة هو أن تأخذ جرعة من الدواء فمدت يدها وفي تلك اللحظة تقدم منها الشبح مسرعا وأحست فالنتين بيد تقبض على ذراعها فانكمش جسمها وتراخت يدها وتناول الشبح كأس الدواء وقربها من شفتيه وتذوق جزءا من محتوياتها ثم اقترب من الفتاة وقال لها بصوت مضطرب والآن يمكنك أن تتجرع الدواء فذعرت فالنتين وغمغمت قائلة الكونت دي مونتي كريستو فقال الكونت نعم يا صديقتي فاطمئني حاولت الفتاة أن تتكلم ولكن الكلمات احتبست في حلقها واستطرد الكونت أصغي إلي لقد قضيت أربعة أيام بلياليها وأنا أسهر على حمايتك كي لا تمتد إليك يد القاتل فتفتك بك كما فتكت بمن سبقوك فازدادت دهشة الفتاة وهتفت ولكن من أين كنت تراقبني يا سيدي؟ إنني لم أرك قبل الآن فأشار الكونت بيده نحو الباب الذي يؤدي إلى المكتب وقال كنت مختبئا خلف هذا الباب وبالمكتبة باب آخر يؤدي إلى المنزل المجاور الذي استأجرته باسم جياكومو وتناول الكونت من جيبه قنينة بها سائل أحمر وصب بضع قطرات منه في الكأس وقال تجرعي هذا السائل ولا تتعاطي سواه الليلة فترددت فالنتين فابتسم الكونت وقال لولا هذا السائل لقضي عليك منذ أربعة أيام يا بنيتي أواهن كم كنت أتعذب وأنا أرى السم يسكب في سكون وطمأنينة في كأسك وكم كنت أرتجف خيفة أن تتجرعيه قبل أن أحول بينك وبين تجرعه في اللحظة المناسبة فبدى الذعر على وجه فالنتين وهتفت وهل رأيت ذلك الذي كان يسكب السم في الكأس يا سيدي؟ نعم فاستوت فالنتين جالسة في فراشها وصاحت انما تقوله يا سيدي مخيف ولكن هل يجرؤون على الفتك بي في بيت أبي؟ ودقت الساعة منتصف الليل في تلك اللحظة فقال الكونت فالنتين الآن سأنصرف فالزم الصمت وحذار أن يصدر من بين شفتيك ما ينم عن استيقاظك وتظاهر بالنوم لترى كل شيء فأمسكت فالنتين بذراع الكونت وغمغمت قائلة يخيل إلي كأني أسمع صوتا فدعني إذن إلى اللقاء وحذار أن تتكلمي أو تأتي بحركة واتجه الكونت نحو باب المكتب وما لبث أن اختفى ومرت عشرون دقيقة ثم رأت الفتاة الباب الذي يفصل بين مخدعها وغرفة الصبي ادوارد يفتح ببطء وسكون واقترب شخص من الفراش فأغمضت الفتاة عينيها ولكنها استطاعت أن تسمع صوت سائل يسكب في الكاس التي تجرعت منها دواء مونتي كريستو وفتحت فالنتين عينيها رغما عنها وأرسلت بصرها حولها بسرعة وكادت شفتها تلفت صرخة ذعر ولكنها تذكرت تحذير الكونت فلزمت الصمت كان الشبح شبح مادام ديفيلفور وغادرت مادام ديفيلفور الغرفة في هدوء وسكون وفتح باب المكتب ثانية واقترب الكونت من فراش فالنتين وقال حسنا هل رأيت؟ فتأوهت فالنتين وقالت نعم رأيت ولكني لا أستطيع أن أصدق عيني، أو أن أجد سببا مقبولا لرغبتها في التخلص مني. إنك غنية يا فالنتين، ودخلك السنوي لا يقل عن 150 ألف فرانك، ووجودك يحول دون تمتع ابنها بتلك الثروة الطائلة. ابنها، إدوارد، أترتكب كل هذه الجرائم المفزعة من أجله؟ نعم، فهل فهمت الآن؟ فهزت فالنتين رأسها بأسى واستطرد الكونت أما وقد عرفت تلك الحقيقة المؤلمة فهل تعتمدين علي يا فالنتين؟ أؤمر يا سيدي وأنا على استعداد للطاعة التامة فأخرج الكونت من جيبه علبة ذهبية وفتح غطائها وتناول منها حبة صغيرة قدمها إلى الفتاة وأمرها أن تبتلعها فلما فعلت قال الآن الوداع يا ابنة العزيزة وتقدم الكونت من كأس السم، وسكب ثلاثة أرباع محتوياتها في الموقد ليوهم أن الفتاة تجرعته، ثم غادر الغرفة، أما فالنتين فنامت في هدوء ووداعة الطفل الصغير. وبعد عدة دقائق فتح باب غرفة إدوارد مرة أخرى، ونفذت منه مدام ديفيلفور وتقدمت نحو المائدة، وفحصت كأس الدواء، ورقص قلبها عندما لاحظت أنه لم يبق من السائل غير ربعه فسكبته أيضا في الموقد ودنت من الفراش بهدوء ورفعت الغطاء ووضعت كفها فوق قلب فالنتين وخيل إليها أنه لا ينبض لم يعد لدى دام ديفيلفور شك لقد انتهى كل شيء ماتت فالنتين ونجح بموتها آخر تدبير لها وفي الصباح دخلت الممرضة غرفة فالنتين واقتربت من الفراش وألقت على النائمة نظرة سريعة ولكنها سرعان ما تراجعت إلى الوراء وهي تصيح في ذعر مستنجدة وكان أفريني قادما لزيارة المريضة وقتئذ فسمع صيحات الممرضة فخف إليها مذعورا وهتف ماذا؟ ماذا حدث؟ ووثب المدعي العمومي من فراشه ووقف بباب غرفة ابنته مشدوها وفي اللحظة التالية كان أفريني قد فحص فالنتين وسمعه ديفيلفور وهو يصيح بصوت مؤلم يا الله لقد ماتت فالنتين أيضا فترنح ديفيلفور كالثمل ثم دفن وجهه بين راحتيه واقبلت مادام ديفيلفور وهي تتظاهر بالصياح ودموع الرياء تطفر من عينيها بصعوبة بيد أنه راعها أن ترى أفريني يفحص كأس الدواء بعناية تامة، كانت تعتقد أنها أفرغت ما بقي في الكأس في الموقد أثناء الليل، ولكن ها هي ترى ربع الكأس مملوءا بسائل مماثل للسائل الذي استعانت به في القضاء على فالنتين، كانت معجزة من السماء بغير شك، ولم تستطع القاتلة مشاهدة أثر جريمتها ولعلها خشيت أن يبدو ما يفضح أمرها فانسلت بسكون من الغرفة وهنا أفاق ديفيلفور من ذهوله وغمغم بصوت مؤلم ماتت ودوى في المكان صوت متحشرج يصيح صاحبه ماتت من قال أن فالنتين ماتت فحول أفريني وديفيلفور رأسيهما ورأى يا مكسيميليان واقفا بالباب وهو مصفر الوجه مصعوقا كان الشاب قادما لزيارة خطيبته كالعادة ولكنه وجدها جثة هامدة مسجاتا في الفراش نهض المدعي العمومي واقفا وصاح في حدة من أنت يا هذا؟ فانطلق الشاب مهرولا كالمجنون، ثم عاد بعد بضع دقائق وهو يدفع أمامه مقعد الرجل المفلوج، ويسرع به نحو مخدع فالنتين، وكان نوارتياه مصفر الوجه، وصدره يعلو ويهبط، وصاح مكسيميليان وهو يمسك بذراع نوارتياه، سيدي إنهم يسألونني عمن أكون، فقل لهم أنني خطيبها، وأنها أعز مخلوق لدي، وخر الشاب على ركبتيه أمام الفراش وهو يقبض على أغطيته بأصابع متشنجة ووضحت الحقيقة أمام عيني دي فبسط يديه إلى الشاب التعس ولكن ماكسيميليان تجاهلت الكاليد واستطرد في حزن أيها السادة إن فالنتين ماتت قتلا كما ماتت الماركيزة دي سان ميران وبرواس التعس فيا أيها المدعي إني أقرر الآن أن قاتل ابنتك لا يزال في بيتك فترنح ديفيلفور كالثامل ودهش الطبيب وكان نوارتياه يصغي لما يقوله ماكسيميليان وقد ارتسمت في عينيه نظرة تنطوي على الحزن والتأثر وسرعان ما أشار إلى الجميع بيده إشارة فهموا منها أنه يريد الاختلاء بابنته فتأبط أفريني ذراع ماكسيميليان وخرجا وبعد ربع ساعة فتح باب الغرفة وأوماء المدعي العمومي للرجلين بالدخول وحدق ماكسيميليان في وجه ديفيلفور فوجده مصفرا ورأى قطرات العرق تتصبب فوق جبينه وقال ديفيلفور بصوت خشن أقسمالي أيها السيدان أن تبقيا على هذا السر إلى الأبد وثقا أن العدالة ستجري في مجراها إن والدي أشد تعطشا للانتقام منكما ولكنه مع ذلك يرجوكما أن يظل الأمر سرا بيننا فتقهقر الرجلان إلى الخلف وأردف ديفيلفور ثقاء أنني سأنتقم لابنة انتقاما مراوعا في خلال ثلاثة أيام فقط أي في أقل من المدة القانونية التي تتطلبها العدالة واندفع ماكسيميليان نحو الفراش وبعد أن ألصق شفتي فالنتين الباردتين بشفتيه انطلق من الغرفة لا يلوي على شيء وأثنى ديفيلفور إلى أفريني وقال إننا بحاجة إلى راهب فقال أفريني إنني علمت من أحد الخدم أن راهبا إيطاليا يقيم بالبيت المجاور لبيتكم فهل أرسله إليك أثناء انصرافي؟ نعم وبعد ربع ساعة كان ذلك الراهب يدخل مخدع الموت وتبادل الراهب مع نوارتياه نظرة ذات معنى ثم نهض الأول إلى الباب فأغلقه بالمزلاج كي لا يزعجه أحد الفصل السادس والعشرون كان يوم تشيع الجنازة مظلما قاتما حزيناً وقد اتجه مونت كريستو إلى قصر البارون دينجلار قبل ذهابه للاشتراك في تشييع الجنازة ليتباحث مع الكونت في بعض المسائل المالية الخاصة وقد خف البارون لاستقباله وعلى شفتيه ابتسامة حزينة ثم قال أظنك جئت تشاركني في أحزاني من جراء المصائب التي انهالت على بيتي بعد أن أصابتني نذالة بنديتو في أنفتي وكبريائي فهز مونتي كريستو رأسه بحزن وقال الواقع أنني مقدر فداحة الكارثة فأتقدم إليك بأسفي وعزائي ويقيني أن ما سيناله هذا المجرم من عقاب بعد أن استطاع البوليس القبض عليه في دومينيك سوف يعوضك عما سببه لك من إهانة وألم وسكت قليلا ثم استطرد لقد جئتك للتحدث معك في أمر حسابي فقال البارون إذن فأرجو معذرتك ريثما أوقع على هذه الورايقات الصغيرة إنها شيكات بمبلغ خمسة ملايين من الفرنكات فابتسم الكونت وقال إن لي معك حسابا جاريا على مبلغ ستة ملايين من الفرنكات سحبت منها تسعمائة ألف فرنك فيتبقى لي خمسة ملايين ومئة ألف فرانك وسأخذ الآن هذه الشيكات الخمسة وقيمتها خمسة ملايين كما تقول وها هي مخالصة بالمبلغ كله قال الكونت ذلك وتناول الشيكات ودفع للبارون بورقة المخالصة صعق البارون وقال بصوت أجش ماذا؟ هل تنوي أن تأخذ هذا المال؟ عفواً ولكني أدين به لأحد المستشفيات وقد وعدت أن أعيده إليها هذا الصباح قال الكونت حسنا إليك الشيكات إذن ولكن البارون عاد فهدأ من تأثره وتلعبت ابتسامة ضئيلة على شفتيه وقال ولكن لا بأس أعطني المخالصة واحتفظ بهذه الشيكات لنفسك فابتسم مونت كريستو بدوره ومد يده فأخذ الشيكات وأودعها حافظة أوراقه ثم نهض وحول وجهه شطر الباب وعلى أثر انصراف مونت كريستو وضع البارون المخالصة في جيبه ونهض إلى أدراجه فجمع ما بها من مال ثم أحرق بعض الأوراق وتناول جواز سفر تأمله في سكون ثم ابتسم الفصل السابع والعشرون بعد أن شيع جثمان فالنتين إلى مقره الأخير وانصرف المشيعون رأى الكونت ديمونت كريستو ماكسيميليان يظهر فجأة ويقترب من قبر فالنتين ويركع عنده ثم يحني رأسه حتى تمس جبهته القبر وظل الكونت يراقب الشاب وهو منكب على قبر حبيبته ولم يلبث هذا النهض وتحول شطر باريس فصرف وسار في اثر الشاب، ووصل ماكسيميليان إلى بيته، ثم قصد إلى غرفته رأساً، وأسرع الكونت في أثره واقتحم عليه غرفته، فذعر ماكسيميليان ونظر إلى الكونت ببرود، فأشار الكونت بإصبعه إلى مسدسين فوق المكتب، وقال أرى مسدسيك أمامك، فأجاب ماكسيميليان إني أعد عدتي للسفر، يا صديقي يا عزيزي ماكسيميليان، أتوسل إليك أن تكون أحمق دعنا نطرح اللثام عن وجهينا وكن على يقين من أنك لا تستطيع أن تخدعني بهدوءك المزيف فأنت عازم على الانتحار وها هو الدليل على ذلك واقترب من المكتب ورفع الرسالة التي كان الشاب يكتبها ساعة دخوله قال ماكسيميليان ومن الذي يستطيع أن يمنعني من ذلك؟ أنا أمنعك يا ماكسيميليان بل أنا الشخص الوحيد في العالم الذي يستطيع أن يمنعك فأنا الذي خلصت حياة أبيك وأنا الذي أرسل لشقيقتك ذلك الكيس الأحمر وأرسل لأبيك السفينة فرعون لأني أنا أدمون الذي كان يداعبك فوق ركبتيه وأنت طفل فترنح ماكسيميليان من فرط الدهشة والذهول ولم يلبث أن سقط تحت قدمي مونتي كريستو ولكنه سرعان ما نهض واقفا ووثب إلى الردهة وهو يصيحك المجنون جوليا جوليا إيمانويل إيمانويل فجاءت جوليا وإيمانويل وبعض الخدم يهرعون إليه وقد أرعبتهم صيحات ماكسيميليان وفي اللحظة التالية كانت جوليا تلقي بنفسها بين ذراعي أدموندانت، ويجد إمانويل نفسه عاجزاً عن التعبير عن شكره للملاك الذي أنقذ موريل وخلصهم جميعاً من العار، وأخيراً قال الكونت لجوليا وزوجها بلهجة الأب الحنون، والآن أرجوكما أن تدعاني وماكسيميليان على انفراد، وانفرد الكونت بماكسيميليان، وكان هذا جامدا في مكانه كالتمثال فاقترب منه مونتي كريستو ومس كتفه بلطف وقال تشجع ألم تعد بعد رجلا؟ بل عدت رجلا وبدأت أتألم من جديد إني بائس من الحياة وزاهد فيها بعد أن ضاع الأمل وخاب الرجاء لا تستسلم لهذا الضعف أيها الصديق حدثني ألا تثق بي؟ ألا تستطيع أن تدرك ما الذي في مقدور مونت كريستو أن يفعله؟ أجب، هي تستطيع أن تؤكد أنه لا يمكنه الإتيان بمعجزة؟ إذن فابقى في انتظار المعجزة أنني سأقوم بها بحق السماوات يا كونت، لا تتهكم علي يا إلهي، إنه لا يزال في عماية من الأمر، إذن أصغي إليه إذا لم أستطع في مدة شهر واحد من هذا اليوم وفي مثل هذه الساعة أن أحيي الأمل الميت في نفسك فكن على يقين أنني سأقدم إليك كأسا مملوءا بنوع من السموم الإيطالية أقوى وأشد مفعولا من ذلك السم الذي قتل فالنتين وأقول لك افعل الآن بنفسك ما تشاء أتعدني بذلك؟ بل أقسم وأمسك ماكسيميليان بيد الكونت وقبلها بخضوع وباحترام وأردف الكونت وليكن موعدنا في جزيرة مونت كريستو والآن هل أنت على استعداد لأن نقسم الآن أن ألا تحاول الانتحار حتى الموعد المضروب؟ نعم أقسم إذن دعني أخرج من هذا البيت دون أن يراني أحد فاحنا ماكسيميليان رأسه بخضوع الفصل الثامن والعشرون يذكر أن مونت كريستو ذكر ضمن حديثه مع البارون دينجلار أن البوليس استطاع القبض على بنديتو في دومينيك وأودعه السجن رهن المحاكمة وقد زار بريتسيو القاتل مرتين في سجنه وفي نهاية الزيارة الثانية كانت دلائل الغبطة والانشراح بل والاستهتار مرتسمة على وجه بنديتو وكان قد حان وقت عقاد محكمة الجنايات فاستعان ديفيلفور بذكائه وعبقريته الفذة في اعداد نقط الاتهام في جريمة مقتل كادروس وكان من جراء المجهود المتواصل الذي بذله المدعي العمومي ان شعر باعياء شديد فخرج الى حديقة بيته يروح عن نفسه ويستنشق النسيم من الارئتيه واتفق رفع رأسه فجأة وعلى غير قصد فوقع بصره على أبيه وكان جالسا بالقرب من إحدى النوافذ وفجأة حول نوارتياه اتجاه نظراته إلى مكان خاص في الحديقة وبدت في عينيه وفي ملامحه علامات الحقد والضغينة والوحشية فانتفض ديفيلفور وأرسل بصره رغم عنه إلى حيث كان نوارتياه يلقي تلك النظرة الهائلة ورأى مدام ديفيلفور جالسة بين الأشجار وفي يدها كتاب صغير فاصفر وجه المدعي العام وفهم ما يرمي إليه الرجل المفلوج أسرع ديفيلفور إلى غرفة أبيه وبادره قائلا إني لم أنسى يا سيدي فصبرا يوما آخر وسأقوم على الوفاء بما وعدت فبدى الارتياح على وجه وارتياح أما ديفيلفور فإنه سار بخطاً متثاقلة شطر مكتبه، وساقاه لا تقويان على حمله. وفي صباح اليوم التالي، استيقظ ديفيلفور من نومه مبكراً، وارتدى ملابسه بسرعة، ثم دق الجرس، فأقبل الخادم. قال ديفيلفور، أطلب إلى سيدتك أن تنتظرني في مخدعها الخاص. وعندما دخل ديفيلفور مخدع زوجته تحول إلى ابنه وأمره بمغادرة الغرفة ثم سار إلى الباب وأوصده بالمفتاح فقالت زوجته في دهشة يا للسماء ما معنى هذا؟ فقال المدعي وهو يقف بين زوجته والباب سيدتي أين تضاعين السم الذي تستخدمينه في جرائمك؟ سيدي لست أفهم ما تقول فاردف المدعي بهدوء رائع إني أسألك أين تخفين السم الذي استعنتي به على الفك بالماركيز والماركيزة ديسان ميران وبرواس وابنتي فالنتين فامتقع وجهها وخيل إليها أنهوة صحيقة تنفتح تحت قدميها آه أنت لا تجيبين يا سيدتي فدفنت الزوجة الشابة وجهها بين كفيها وصاح ديفيلفور بصوت متهدج أيتها القاتلة السفاكة لشد ما يدهشني أن يستولي عليك الضعف ولكنك ولا شك تعرفين القصاص الذي يعده القانون للسفاكين أمثالك فبسطت المرأة التعسة ذراعيها وسقطت على ركبتيها وصاحت القصاص القصاص نعم أتحسبين أنه يرفع عنك لأنك زوجة ذاك الذي ينطق به كلا يا سيدتي كلا فسكين المقصلة في انتظار القاتل مهما كان شأنه اللهم إلا إذا كانت القاتلة قد احتفظت لنفسها ببضع قطرات من السم القاتل آه اصفح عني يا سيدي دعني أعيش من أجل ابني وهل تركت ابنتي تعيش من أجلي؟ ودنى ديفيلفور منها واستطرد فكري في الأمر يا سيدتي إذا عدت من المحكمة ولم أجد العدالة قد أخذت مجراها فإني سأبلغ أمرك إلى القضاء بنفسي وألقي القبض عليك بيدي والآن الوداع يا سيدتي وكان سقوط كلمة الوداع على تلك المرأة التعسى أشد هولا من سقوط سكين المقصلة فأغمي عليها الفصل التاسع والعشرون كانت محكمة الجنايات تغص بأمواج الجماهير التي هرعت لمشاهدة محاكمة بنديتو وبعد أن أخذ القضاة والمحلفون أماكنهم قال رئيس المحكمة جيءوا بالمتهم ففتح الباب في الحال ودخل بنديتو ولم يكن في ملامحه أي أثر لذلك الاضطراب الذي يستولي على المجرمين وقت المحاكمة وقد أجال طرفه حوله بسرعة ورأى جميع الملتفين حوله وحدق طويلا في وجه رئيس المحكمة وهو يتلو صيغة الاتهام التي كتبها ديفيلفور بقلم من نار والتفت الرئيس إلى المتهم وقال ما اسمك ولقبك؟ فنهض أندريا وأجاب بصوت متزن عفوا يا سيدي أرجو أن تسمح لي بتأجيل الإجابة على هذين السؤالين فذهل الرئيس وظهرت على المحلفين أمارات الدهشة وعاد الرئيس فقال إذن ما عمرك؟ أحدا عاما أو أني سأبلغ هذه السن بعد أيام قلائل لأني ولدت في شهر سبتمبر سنة 1817 وكان ديفيلفور منهمكا في كتابة بعض الملاحظات فرفع رأسه بسرعة حينما سمع ذلك التاريخ وقال الرئيس أين ولت؟ في أتويل بالقرب من باريس، فرفع ديفيلفر رأسه ثانيةً وحدق نحو بنديتو بذعر، أما هذا فإنه جفف شفتيه برشاقة منديل حريري، وسأل الرئيس ومهنتك كنت مزوراً ثم لصاً وأصبحت في النهاية قاتلا فانطلقت من أفواه الجميع غمغمة تدل على الدهشة الشديدة بينما ضغط ديفيلفور على جبهته بيمينه واصفر وجهه وقال الرئيس والآن ألا ترى أيها المتهم أن تذكر اسمك بعد أن ذكرت كل هذه المقدمات التي ضمنت أنها تشرفك؟ فقال أندريا في هدوء الواقع أنني لا أستطيع أن أذكر اسمي لأني لا أعرف لي اسماً ولكني على علم باسم والدي ويمكنني أن أذكره قال الرئيس ما اسم أبيك إذن؟ أجاب أندريا بهدوء والدي هو حضرة المدعي العمومي فالتصق الرئيس في مكانه وغمغم دون أن يلاحظ الاضطراب الذي أصاب ديفيلفور المدعي العمومي؟ المدعي العمومي؟ نعم وإذا أردت أن تعرف اسمه فإنه يدعى ديفيلفور وأفلت زمام الموقف من يد الجمهور، وعلى الضجيج واشتدت ضوضاء السخط، صاح رئيس المحكمة، أتسخر بالعدالة يا هذا؟ وتجسر على ان تضرب للجمهور أسوأ أمثولة للعبث بالنظام؟ وخف بعض الحاضرين إلى ديفيلفور، وكان قد تهالك في مقعده وتراخت أعصابه، وقد قيل أن سيدة مقنعة أغمي عليها وأسعفها الخدم، ثم أعيد النظام إلى القاعة، والتفت أندريا إلى القوم، وقال باسما أيها السادة، أؤكد لكم أنني لم ولا أقصد إهانة المحكمة، لقد سئلت عن اسمي فأجبت، وعن محل ميلادي فذكرته، ولكنهم كذبوني فاسمعوا قصتي، وهي التي أتينا عليها في الحديث الذي دار بين بريتسيا ومونتي كريستو في الحديقة، ثم ختم حديثه قائلا وكان من الممكن أن أعيش سعيداً بين القوم الطيبين الذين نشأت بينهم، لولا أن بذور الشر نمت في نفسي ولم أستطع استئصالها، فكان يطيب لي ارتكاب الجرائم والسرقات، حتى لطالما قال لي الرجل الذي التقطني ليس الجرم جرمك أيها الفتاة التعس، بل هو جرم أبيك الذي تركك للموت أو لحياة شقية مظلمة قاتمة. ومنذ ذلك اليوم وأنا أسخط على أبي، فسأل الرئيس ومن هي أمك؟ لست أدري في الواقع، ولو أني علمت فيما علمته أنها كانت تحسبني ميتاً. في هذه اللحظة دوت في قاعة المحكمة صرخة ثاقبة تلاها أنين وتأوه، وأسرع بعض الخدم إلى مصدر الصرخة، حيث كانت سيدة مقنعة قد أغمي عليها للمرة الثانية. وحمل الخدم تلك السيدة فسقط القناع عن وجهها وعرف القوم أنها مدام دينجلار وصاح الرئيس بالمتهم وأين برهانك أيها التعس؟ حسنا انظروا أولاً إلى ميسيو ديفيلفور ولكم بعد ذلك أن تسألوني برهاناً فتحولت عيون الجميع إلى المدعي العمومي الذي لم يستطع احتمال تلك النظرات الفاحصة فتقدم إلى وسط القاعة وهو يترنح كالثمل وشعره المشعث يتماوج فوق كتفيه وأظفاره مخضبة بدم وجهه قال بنديتو أبي أبي يسألونني البراهين فهل ترغب أن أدلي إليهم بها؟ فغمغم الرجل بصوت أجش كلا كلا فلا حاجة بكم إلى البراهين لأن كل شيء ذكره هذا الشاب حقيقي لا ريب فيه وسقط رأسه فوق صدره الفصل الثلاثون خرج ديفيلفور من قاعة المحكمة متأطئ الرأس بادي الذهول حتى وصل إلى مركبته فرتقاها ثم أشار بيده إلى السائق باتجاه شارع سان أنوريا وفي خلال الطريق تذكر فجأة زوجته تلك الزوجة التي حكم عليها بالموت ومن المحتمل أن تكون في تلك اللحظة تتأهب له، وانتفض ثم غمغم، كلا، كلا، لا يجب أن تموت هذه المرة، لأنها ليست أشنع جرما مني، يجب أن نفر معا من باريس ونرحل إلى أقصى أركان الأرض، وكأن مرتاح لذلك الخاطر، فتنفس الصعداء ووقفت المركبة أخيرا بباب البيت فقفز منها ثم انطلق نحو غرفة زوجته واقتحمها ولم يكد يتقدم بضع خطوات حتى وجدها ممددة على الأرض جثة هامدة جن جنون الرجل من الرعب والهول وتقهقر حتى التصق بالجدار وعيناه لا تتحولان عن الجثة ثم صاح فجأة ولدي أين ولدي؟ إدوارد إدوارد وراح يدور في الغرفة كالمجنون وأخيرا استقر بصره على وجه زوجته فخيل إليه أنه يرى ابتسامة تهكومية ترتسم على شفتيها أرسل بصره إلى المخدع ورأى جزءا من مقعد لين كبير فاقترب منه ورأى الغلام ممددا فيه فبرقت أسارير وجهه امتدت يده في حنان وحب واختطف الطفل وضمه إلى صدره وحركه وناداه ولكن الطفل لم يجب ألصق شفتيه الملتهبتين بجبينه فوجده في برودة الثلج تحسس جسده فإذا هو متجلد متخشب كان الطفل ميتا ولم يستطع التعس أن يصدق عينيه فجر نفسه جراً وسار بخطوات مضطربة حتى وجد نفسه في غرفة أبيه وخيل إليه كأن نوارتيه يصغي بكليته إلى حديث رجل آخر كان الرجل الآخر هو الأبو بيزوني وكان هادئاً ساكناً كعادته ورأى ديفيلفور الراهب فرفع يده وألصقها بجبينه وشعر به القس فحول رأسه ورأى ما حل بالمدعي العمومي فأدرك لفوره أن المنظر الذي أعده في محكمة الجنايات قد نجح نجاحا تاما قال ديفيلفور لماذا أراك هنا؟ إنني جئت لأقول لك أنك دفعت الدين مضاعفا وأنني سأبتهل إلى الله ليصفح عنك كما أصفح أنا ورفع قل سوته السوداء وهز رأسه فتساقط شعره ولحيته المستعاران فصاح ديفيلفور وهو يتقهقر إلى الوراء الكونت دي مونت كريستو لم تصل إلى النتيجة تماما يا سيدي وجدير بك أن تفكر أبعد من ذلك هذا الصوت هذا الصوت ترى أين سمعته للمرة الأولى سمعته للمرة الأولى في مرسيليا منذ ثلاثة وعشرين عاما وكان ذلك يوم قرانك بالآنسة دي سان ميران لقد حكمت علي بأن أموت على أهول وأروع صورة وقتلت أبي وسلبتني الحرية والحب والسعادة من أنت إذن؟ من أنت؟ إني شبح شاب بن تعس دفنته أنت حيا في قبر قصر إيف وقد أرسله الله في زي مونتي كريستو وحمله بالألماس والذهب وزوده بقوة العزيمة والجلد ثم منحه الفوز أخيرا فصاح المدعي آه لقد عرفتك إنك أنا أدموندانت فصاح ديفيلفور وهو يمسك برسغ الكونت انت أدموندانت؟ إذن تعال معي وقاده إلى مخدع الموت وأشار إلى جثة زوجته وولده وقال بصوت أجش انظر يا أدموندانت هل انتقمت لنفسك؟ فاصفر وجه مونت كريستو لدى ذلك المنظر المخيف وشعر أنه تعدى أقصى وأقسى حدود الانتقام وبعد ربع ساعة فتح باب مخدع فالنتين وخرج منه الكونت وهبط الدرجة بهدوء وفي الحديقة رأى الكونت ميسيو ديفيلفور وهو يدور شارداً ويحمل بين يديه فأساً يضرب بها الأرض بين فترة واخرى بغضب وغيظ ويصيح إنه ليس أنا إنه ليس هنا وحوله طائفة من الخدم ينظرون إليه برعب وخوف فذعر مونتي كريستو وتراجع خطوة وهو يغمغم لقد جن التعس ولم يستطع أن يمكث أكثر من ذلك فوثب إلى الطريق وهو يحاول أن يهدئ من ثورة نفسه ويغمغم كفى كفى لأنقذ الأخير فقد تجاوزت كل حد الفصل الحادي والثلاثون كان البارون دينجلار قد قرر الهرب والرحيل من فرنسا بعد تلك الكوارث الفادحة التي شتتت شمل عائلته وكادت تودي به إلى الخراب وقد رحل الرجل إلى روما ونزل في فندق لوندرا وفي أحد الأيام انطلق إلى فرع مصرف تومسون وفرانش وقضى فيه ما يقرب من الساعة مع مدير المصرف ثم غادره وهو يفرك يديه سرورا وبعد ظهر ذلك اليوم استقل البارون مركبة قاصدا بها إلى البندقية وما سارت حوالي الثلاثة فراسخة وراء أسوار روما حتى كان نور النهار قد بدأ يتضاءل وأخذت الشمس تنحدر نحو مغربها وكانت الليلة باردة ممطرة فاكتفى دينجلار بأن في مقعده بعد أن أمر السائق بأن يعرج به على قرب نزل يقضي فيه ليلته. ووقفت المركبة أخيرا فحسب أنه وصل إلى المكان الذي ينشده وأطل من النافذة ولشد ما كانت دهشته عندما رأى بيتا خربا وثلاثة أو أربعة رجال يروحون ويغدون أمامه كالأشباح. فتح باب المركبة وحاول أن يخطو منه غير أن يدا قوية دفعته إلى الداخل وأغلق الباب بعنف وانطلقت المركبة تسابق الريح ألجمت الدهشة لسان دنجلار وقد زادت دهشته حين رأى بضعة فرسان يحيطون بالمركبة وبعد مرة وقفت المركبة وفتح بابها ثم صاح صوت بلهجة الأمر أهبط فأطاع دينجلار صاغرا وجد نفسه محاطا بأربعة رجال يتقدمهم دليل هو أحد أفراد عصابة لويجي فامبا المشهورة ويدعى بيبينو وأدخله إلى مجاري سان سباستيان وقدمه بيبينو إلى الزعيم لويجي فامبا بقوله صيد ثمين تفرس فيه فامبا ثم أمر بوضعه في غرفة ضيقة بها فراش من القش وجلد الماعز وما أن احتوته الغرفة حتى أوصد الباب بالمزلاج من الخارج أدرك دينجلار حقيقة موقفه وعرف أنه في مجارس سان سباستيان التي كان قد وصفها له آلبرت ديميرسوف وقياسا على الماضي اعتقد أنهم سيطلبون منه فدية ثم يطلقون سراحة وما أن وصل إلى هذه النتيجة حتى هدأ باله وأغمض عينيه استيقظ دينجلار في صباح اليوم التالي وهو يشعر بالجوع الشديد وانتظر أن يأتوه بالطعام وطال انتظاره حتى انصرم النهار فاقترب من الباب وصاح في حارسه أظن أن الوقت قد حان لتأتوني بما أسد به رمقي فتحول إليه ببينو وقال وماذا يريد سموكم؟ أريد دجاجة وبعض السمك البارد وإن هي إلا لحظات حتى أقبل شاب أنيق يحمل طبقا كبيرا به دجاجة يتصاعد منها البخار فتناولها منه بيبينو وفتح باب السجن ووضعها على المائدة المحطمة الموجودة في ركن الغرفة وقدم دنجلار من المائدة وتهيأ للانقضاض على الدجاجة فاستوقفه بيبينو قائلا عفوا يا مولاي إن الدفع هنا مقدما فدس دنجلار يده في جيبه وأخرج منه جنيها قدمه إلى بيبينو فقال هذا معذرة يا مولاي فثمن الدجاجة عندنا خمسة آلاف من الجنيهات فهتف دنجلار في دهشة وحنق لا شك إنك تهزل فدعني آكل لأني جعان جدا وإليك جنيها خصيصا لك فقال بيبينو في إصرار يبقى أربعة آلاف وتسعمائة وثمانية جنيها والمتبع أن نتناول الثمن فورا فقال دينجلار في غضب مدام الأمر كذلك فخذ دجاجتك واذهب بها إلى الشيطان ومضت ساعات وأحس دينجلار بهزال شديد من أثر الجوع فنادى ببينو ثانية وقال له أنا جائع وما دام ثمن الدجاجة عندكم مرتفعا فأتني بكسرة من الخبز الجاف فقال ببينو إن ثمن الدجاجة عندنا محدد بغض النظر عن نوع الطعام وسقط في يد دينجلار وأدرك ألا فائدة من العناد فقال وكيف أستطيع أن أدفع إليك أيها الوحش أتحسبني أحمل مئة ألف في جيبي؟ إن بجيب سموكم خمسمائة وعشرة فرانك، وهي ثمن مائة دجاجة واثنين. ارتجف دينغلار، وسقطت العصابة من عينيه، وأدرك معنى تلك الأضحوكة، قال، ولكن كيف أدفع لكم وأنا لا أملك مالاً؟ إن ذلك من السهولة بمكان، إليك قلماً وورقة، اكتب تحويلا إلى بنك تومسون وفرنش وترك أمر صرفه إلينا، فكتب دينجلار التحويل، ووقع عليه، ثم قدمه لبيبينو الذي قرأه، ثم دسه بجيبه، وأقبل دينجلار يلتهم الدجاجة، وقد ظهرت في عينيه عجفاء جدا بالنسبة إلى ثمنها، وفي الصباح اليوم التالي شعر دينجلار بالجوع مرة أخرى، ولكنه عزم على مقاومة أمعائه، ولكنه لم يستطع التغلب على العطش الذي كان يلهب حلقه، نادى حارسه وطلب إليه أن يأتيه بزجاجة من أحقر أنواع النبيذ قال بيبينو حسنا يا مولاي ولكن ينبغي أن تدفع الثمن مقدما وهو خمسة فرنك عن الزجاجة الواحدة فصاح دينجلار بصوت مؤلم آه قل إنكم تريدون اختلاس أموالي ربما كان ذلك المقصود يا مولاي إذن اذهب واستدعي مولاك وبعد بضع دقائق أقبل لويجي فامبا وهو يقول هل أرسلت في طلبي؟ نعم إنني أريد أن أسألك عن مقدار الفدية إنها فقط مبلغ الخمسة ملايين فرانك التي في جيبك فأحس دنجلار كأن خنجرا يمزق قلبه وصاح ولكن هذا المبلغ هو كل ما تبقى لي في العالم من ثروة فإذا أخذتموه فخذوا حياتي أيضا إننا ممنوعين من سفك دمك وما الذي يمنعكم؟ زعيمنا الأكبر فامتقع وجه دنجلار وصاح مهما يكن الأمر فلن تروا توقيعي ثانية أيها الأوغاد ثم ألقى بنفسه على الفراش وكانت قواه المعنوية قد تحطمت تماما فأجهش بالبكاء وانقضثنا عشر يوما كان الجوع خلالها يرغم دينجلار على التنازل عن جزء من ثروته فلما راجع حسابه وجد أنه لم يتبقى له غير مئة ألف فرانك وعاد ذلك الذي نسي الله طويلا يفكر في معجزات الله وقدرته ومرت ثلاثة أيام أخرى قضاها دينجلار في الابتهال والصلاة وفي اليوم الرابع لم يعد دينجلار إنسانا بل أصبح هيكلا متحركا جعل يلتقط فضلات أكلاته السابقة وبدأ يأكل القش الذي يغطي أرض سجنه ثم يتوسل إلى بيبينو في صوت يغص بالدموع أن يعطيه كسرة من الخبز وعرض عليه ألف فرانك ولكن بيبينو رفض ومن اليوم الخامس جر نفسه إلى الباب وقال وهو جاث على ركبتيه الزعيم الزعيم فجاء فامبا في الحال وقال ها فماذا تريد؟ خذ ما تبقى لدي، ودعني أعيش هنا، إني لا أسألك إطلاق سراحي، وكل ما أطلبه هو أن أعيش فقط، يا إلهي، كم أتألم وأتعذب، حقا؟ ولكن هل نسيت أن هناك من تألم أكثر منك؟ نطق فامبا بهذه الكلمات في صوت حاد، نفذ إلى قلب دينجلار، وهنا تذكر البارون ذلك الشيخ العجوز الذي رآه يئن ويتألم ويزمجر في ساعته الأخيرة فضرب جبهته بيمينه وصاح كلا لم أنسه وهنا دوي صوت عميق حزين جعل شعر رأس دنجلار يقف هولا ورعبا وقال صاحب الصوت هل آمنت الآن أن الحياة قصاص وهل ندمت وتبت؟ فأرسل بصره الكليل الذي أضعفه الجوع إلى مصدر الصوت ورأى خلف الحارس رجلاً قد التف في وشاح أسود كبير فقال وعلام التوبة والندم عن ذنوبك وآثامك ورفع الرجل الخفي وشاحه فصاح البارون في ذعر الكونت دي مونت كريستو كلا إنك مخطئ فأنا لست مونت كريستو وإنما أنا ذاك الذي خنته وأشقيته وذهبت بشرفه أنا ذاك الذي سلبت حريته وتواطأت على سرقة زوجته أنا ذاك الذي وطأته بقدميك لترفع نفسك على هامته أنا ذاك الذي حكمت على والده بالموت جوعا أنا أدمون دانت. فصاح دينجلار صيحة ذعر وهول ودفن وجهه في الأرض فقال الكونت انهض فحياتك في أمان، والأمر الذي لم يكن من نصيب أحد من شركائك في جرائمك، فأحدهم مات، والآخر جن، فابقي المئة ألف فرنك معك لأني أهبك إياها، أما الخمسة ملايين التي سرقتها من المستشفيات فقد أعدتها إليها، وعندما بثق فجر اليوم التالي وأفاق دنجلار من نومه، وجد نفسه قريبا من مجرى ماء عذب، وكان يشعر بالعطش، فجر نفسه إليه جراً، ولما أراد أن يروي غليله، رأى على صفحة الماء أن الشيب لم يترك في رأسه شعرةً سوداء. الخاتمة اقترب يخت جميل من جزيرة مونتي كريستو في مساء أحد أيام الخريف، وعندما ألقى ليخت مرسا، أسرع شاب طويل القامة بالنزول إلى الشاطئ، ثم سار قليلاً، ولكنه عاد فتوقف وتلفت حوله، إذا ذاك شعر بيد توضع على كتفه، وسامع صوتاً جعله ينتفض. وكان صاحب الصوت يقول، طاب مساؤك يا مكسيميليان، إنك شديد الحرص على المواعيد، فشكراً لك. فصاح الشاب بلهجة فرح وهو يضم يد الكونت بين كفيه. آه، هذا أنت يا كونت؟ نعم يا صديقي هلما بنا إلى منزل أولاً؟ فحاول ماكس مليان الاعتراض وقال يا صديقي لقد طلبت إلي الانتظار إلى يوم السادس من اكتوبر وها أنا ذا قد انتظرت فهل حدثت المعجزة التي عنها تحدثت؟ إنني يا يا كونت وما زادتني الأيام إلا قنوطا فبالله عليك أما تتركني أضع حداً لهذه الحياة التعيسة؟ فقال الكونت في هدوء عجيب ليكن لك ما تشاء ولكن تعال معي أولا فتبعه ماكسيميليان وما هي إلا لحظات حتى كان يطأ سجاجيد سميكة في كهف قوي الضوء وجلس الكونت في مقعد وثير وأشار لمكسيميليان أن يحذو حذوه قال الكونت يا عزيزي ماكسيميليان إنك الآن بسبيل مغادرة العالم إلى الأبد فخبرني ألا يسيءك فراقي؟ فاضطرب الشاب وأغرقت عيناه بالدموع وقال بصوت أجش آه أتوسل إليك يا كونت ألا تطيل عذابي فأطرق الكونت لحظة كان يحب الشاب حب الأبي لابنه ويتمنى له أن يعيش أن يعيش سعيدا فأراد أن يرى إلى أي حد بلغ به القنوط رفع رأسه وقال مكسيميليان أنت تعلم أنني وحيد وقد عودت نفسي أن أنظر إليك كما أنظر إلى ابني والأب لا يبخل على ابنه بكل ما يملك ويستطيع ليحيا ويعيش وأنا على استعداد لأن أهبك ثروتي فقط عش فقال مكسيميليان ببرود لقد حان الوقت يا كونت فأبرقت أسارير الكونت وقال يا لك من عنيد على رسولك إذن يا صاحبي وأخرج من جيبه علبة ذهبية وفتحها ثم قدم للشاب حبة صغيرة فتلقفها هذا شاكرا وما كادت الحبة تستقر في جوف مكسيميليان حتى أغمضت عينيه وراح في غيبوبة وفي تلك اللحظة أدخل الكونت فالنتين إنكما لن تفرقا مادام قد ألقى بنفسه في أحضان الموت ليلحق بك فأمسكت فالنتين بيد الكونت، ورفعتها إلى شفتيها، فقال الكونت، نعم، أشكريني، وقولي حتى يجهدك القول، إنني قد أعدت إليك السعادة والهناء، فذلك يخفف عني بعض ما بي. فقالت فالنتين، إذا كنت ترتاب في إخلاصي لك، فسل الأخت المحبوبة هايدي. فقال الكونت بتأثير حاول إخفاءه، أتحبين هايدي إذن؟ فقوم على حمايتها والعناية بها وإذاك ارتفع صوت حاد متأثر ولم ذلك يا مولاي؟ فتحول الكونت ورأى هايدي واقفة وهي مصفرة الواجه فقال لأنك ستكونين غدا حرة طليقة إني سأعيد إليك ثروتك واسم أبيك يا ابنة الأمراء فقالت هايدي وقد شحب وجهها سيدي لا زلت في مقتبل العمر وأرى الحياة التي أوجدتني فيها عذبة سارة فلعله من المؤلم أن أموت أدرك الكونت مغزى كلمات الفتاة وفتح ذراعيه فألقت بنفسها بين أحضانه ثم شد على يد فالنتين واختفيا أفاق مكسيميليان بحركة فجائية ولما رأى أنه ما زال على قيد الحياة اختطف سكينا من فوق المندضة وحاول الإجهاز على نفسه وإذ ذاك طرق سمعه صوت عذب يقول انهض أيها العزيز فحول وجهه لما رأى فالنتين صاح صيحة هائلة من فرط دهشته ثم سقط على ركبتيه وعند بزوغ الشمس اليوم التالي كان مكسيميليان وفالنتين يسيران جنبا إلى جنب فوق الشاطئ وهي تقص عليه كيف استطاع الكونت أن يميط اللثام عن سر الجرائم التي ترتكب في بيت أبيها وكيف أنقذها من الهلاك وجاء جاكومو يحمل إلى ماكسيميليان رسالة تركها له الكونت قبل رحيله ففضها الشاب في لهفة وقرأ فيها ما يلي عزيزي ماكسيميليان سيذهب بكما جاكومو في القارب البخاري إلى ليغهورن حيث ينتظركما ميسيون وارتيه ليبارك حفيدته قبل زواجكما، وكل ما تجده في الكهف، وفي قصر الشانزليزية وقصر تريبور هي هدية الزواج يقدمها أدمون دانت إلى ابن موريل سيده القديم، غير أني أرجو الآن ستادي فيلفور أن تترك للفقراء كل ما يقول إليها من ثروة أبيها الذي جن وأخيها الذي مات، ابتهلا إلى الله من أجلي واطلبا إليه أن يغفر لي صديقك أدموندان تكريستو استمعتم إلى الكون ديمونت كريستو قرأها لكم يوسف الشمالي تأليف أليكساندر دوما تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2021 لمنصة ستوري تل. جميع الحقوق محفوظة